أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها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 কৌলুহম ইন্নায়ুসি নু وضرب لنا مثلا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 وإليه ترجعون